هو وحبط برياله طال ومتو يعني امم كان هو ديالو وحياره ترشخبطه كل شيء كمان شهواتي واه شهوات كانوا حن في جوارها بني ادم كان في جوارها هي امر الشيء كما لها ايدي سيدي هذا سؤال هذا درجة ولهذا يا سبيل هذا درجة صلاة كعصلاها دكر إله كعصلاها بعد هذا سبيل يحيى الحب لله علي إلهي ولها سبيل ألا أمل أبضني على شيء نبوحني نبوحني أبدا با فكي ابن سبيل أمن إلهي والله علي أن لا أنسح أبداً أحد إن أقوم نسيحه ما أنتنك بعد مجهر أنا أكون نسيحي على السنة الثلاثة انت بأي هذا هو إن شاء الله ما نقول أسروا معي ليه. مهم كالشي هو طالب العلمي خصوصاً مرهو إنه عليك تبتلال للمرهو العلم اللي هاي نفتقوا بعنا الطعام وغوام البدم كل كثير في سوايا اللي هاي. وحياة ضرورة أخاذه انتي أضيئة وكلو لا ترتيت أخاذه نقول لاني أسهانينكو يعني أحوال أسهانين بكبتي أسهانين يعني أهاذو نقول وعلى ويدي نالا ويدي وعليه الوقت هو ننك أسعنايك أخير بالن كيوه وعاشري ننك غنيه المتوسطك أماركي هلان أخير بالن أماركي أوي بعضا للغنيئ ويمتوسيط إذا اشتهى ما قلت اشتهول ولفقير إذا وجد الفقير وعلى اليران وحاسن للا اليران وحاسن لكاس على اليران وديوكيز بها تن تاس محاول ميربل وقت يتوح له وقت يواسه له باعونه عونت هنا عونيز محاول انت يعني اوه كتريك بس عوني له تلتيب حجمة بدن أرواسي حجمة مجاليسو مالها لنرقي حجمة مجاليسو حجمة مجاليسو أرواسي حجمة وكالها بتحقيق معايا لحياة دانا وحايا الهيري أرجوع ضعام الله في الأرض يا الهيري نبريدين تعالوش ابت الكوري أقوله جانا حجمة دانا جند الله تعالى في الأرض في ديغيد افدام توذيا حبضك حقوق بحسا و اا امم انتوار و حبضان على طراشيت ديج يالا يمدين شعر يال بودناكو يمدين امم حيس عضو خضر يحال امام يعني امام غزالي حيس وشاي واسري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم البسوا ربستا باشرو rama يقولوا ان في انصاف البطون حدا من سيل خلاص يا نوشكالي كدغ عيلي خاص انصاف البطون هذاك عمتي من النبوة قامت تعيد وعليها السيد كو شريف كو شريف كو امبي ذا دورتم عن بيض الا وحروسه اماني ساسلي اهيان عن الحسن البسري وحلق وريه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وحسين التفكر نسو العبادة هو اهي التفكر اديسي يعني مخلوقي فيه مع ميار تيسي ما فين فيريو عشو تفكروا نسو العبادة وغنة الضعام هي العبادته نقول يا راشد انا هي العبادة اذا بعبادها <تصفيق> فعدي حدنا حسن حقيس وحلى زوري النبي وعسد افضلكم عليه السلاة والسلام افضلكم منزلة درج حجار وحني وفضل بضا عند الله الهي الالتسع عز وجل اطاركم زوعا كأم زوعلا وباع دار وتفكروا في البدن وابغضوا في الله عز وجل كل ام من شؤ يعني كل ام شوب وحال واله ونعم بدن هي الى حديث انه عيب بدن هو كره البدن وابول هو يعني عصم بدن وشوب قم بدن ما حديث ابن عباس للغوري النبي وحجي عليه الصلاه والسلام كل من شبع ونام فثار قلبوني ربو يعني درغا او نسمه قلبي وانغرى انه شيء هذا النبي وحاسر ان كل شيء شي زكاه شيء ويبقى زكاه له هي والزكاه البدني وان زكاه البدن الجوع على كل حال مادام هيك شكاده ان شاء الله سفي عنا جول اولينات ان شاء الله اللهم صل على سيدنا محمد على آله وصحبه وصلم ربنا الله وسلامه عليه وحسره حب للناس ما تحب لنا السكاء للناس دات وجعله ما شريه تحب أجع لنفسك نفط هذي وحبا للناس ذاته وجعلاه وهان تحب لنفسك نفط هذي وحجأش ذاته وجعلاه وخيرك حقيسي عشاركم وجعوم <تصفيق> بعضيوالي وحيلي عام ومخصوص وحيلي على كل حال حيالي عام ومخصوص في الهراء أرصاص في الهراء وحيا هه.. هاه آث sustained.. وهست شرات جمعتها Aquíً و другие و يتبعوا في الكامبة إن شرات جمعتها ف athe irrrsche إليه في كلّ الترب 10 هذا كلّ حال و الحال هو وضاء إن هذا شيء يش травم إن هذا عيال ابي انه يال جعلها لهيت انه في شيء وعيال ما عايش او ادين يميلن هذه الوياره الى دكن نعدي معناها توبه موضوعك تقول يا امبارتك شرفت وادي وخاص حدي شيء ونار اتورتي دكن حغودك ارتدت فافي عدي حقه ارتدني والعمر قريب يدق اقفافين وان ترى احب للناس ذو وجه علم لنفسك نفتاذي وحد وجهلاش وجهلا احب ابن الصلاح يبلش راح اسكو وقت اهاف درجهنا واهينه واصلهها يعني ساس شدير الشاغي وحياها آيات واضحك وايه ممتنعة وحيا الإنسانك إليه وحاسكو أغوري بضنام بي. يعني مكتب فبايا عديس إنسانك وحاها أخفوك وحاها في عنا أصير اسكو دورك لنكستوارها وخاسي ماكاكسان عديل اسكو كلفو وحيا يعني إماها خفك إيمانكيسي أنس كامل للغانين إلا نادر معها نادر معايلي وحيكو جرتها مورض ومنعي يقول لها جرتها أحب ما تحب لنفسك يعني أحب لما تحبه أحب للناس ما تحب لنفسك معايلي وحيالي يقصي أسروا عمل أنا خفى أسجالي ذو يأسكو إماها أسكو إماها يعني أوسو ونعم بديس واحنا كنسمن قلبي الحكيس اللي شغل بيس هليمه وعبسي لهلك او ادوني حكايه وعمهم ما بوقفوا الجهاي ما خلاص اوقفوا الجهاي هم هم ما به او شو خلي فساس من جهه الطبيعي وانا تعيل ما حال انسانك استثار الطبيعه لكن لازم امكاش لما كان الكامل ما غنى الا نادر ما عنه ما كان ابي ياثري قال انا اتوسل برين بعده حاول يخطفه مسلم كاء وحال رواه اه يعني او في عن انه الكافر ك اسلام مجلس الجلاد كافر قالوا جعلها هنا اسلام مجلس الجلاد اسلامك هاي أصنعنا وجعلات إنه مسلم أحاضر انت هو أيضا حديثها وحاكة فرعها حقيسي وحياة فرعها وكمالها شعوبنا سلوات الله وسلامه عليه وحسري أحب للناس ما تحبوا لنفسك معنى هو أيضا حدينا شعوبنا الله وسلامه عليه وحسري أحبيب حبيبك هونا ما عسى يكون بغيبك يوما ما وأغض وأبغض بغيظك هونا ما عسى يكون حبيبك يوما ما أحبيب جعلا وحبيبك حبيب فاعل الأمر ويقرن امره هذا أحبيب جعلا وحبيبك هونا معنى حبا جعلاو جعيل جعلاو جعلكو يعني جعلاو هو هونا أويه جعلاو أويه جعلاو جعلاو كحبيب جعلك هذه حبيب أكدين وحكستا يعني إنانك جعلاتي أكو التسطد أكو أكو شيش يكتد ماهن محايا يعني وعسى وحاموضا وحال وحا اركاء ان يكونوا هادو كاس الجعلاك سيفلا وجعلاو كيس كيس وجعلاو جعلك يعني نفتعلنا السينين الله و الله السينين حونا يعني حبيب جعلاو حبيبك حبيبك هذه حبا جعلاو جعلكو قليئا حونا او يح معنا حونا ما او يح معنا ويقول يحفظنا كيسك أحاطق إبهال إبهاميي تأكيمينك تأكيمين يعني وحوائي الزايد وعيه أو يرانك أي أتكيه سهل. ما أعطق يهوائي سعصنا الله عساو حال يكون وعاذو يعني عسالة مكي نبي كتمات مكي إليه كتمات ببس دوء غايدة لذلك الاكتماء صا وحوا وضاء حقيقه او وضاء ما هند عبد الله وضاء تي يعني صا وحمودن اما ان يكون وهذا حبيب تاسيه سعد جلاتي هذا هذا وادي انه نهر على اركا أنا أتوقف نعاينه على الأركاء أنا أتوقف نعاينه مو يومًا مالًا أشخار مالًا مالًا كميدًا مالًا ومالًا يلك كميدًا إنه هو عدوالي أنظر على الأركاء مغيزك إنه هو هذا على الأركاء وأبغيضك يعني كأذي أن عيشت عدوالي وهي هون الماء هو بغضاً بودو هو من اويا خيرنا فن لعب عونها مع او, أو, أو حب تحب ان لعب في يكون وهذا ان هو هذا حبيبك حبيبك هذا وهذا لا ارتاك الشيط ومكجل اياما ما مال ما ما أعلم يالك ماذا يعلون على أركاض إنك ما عايق الي انت أصنع مالا إبهام يوائي نكرا لا يوجد زيادة إبهام إبهام إزيادة إبهام مودقل سوائي أوه هنال أي مودقل إيسا إبهام فأقص تلوغة غيد يعني جينها أوغيد فقه ما رأي أفن وحرتي مم. ما باشير يا وقت الصوت تاع غير دي زعلي ما ذا مجيد دواي معنا الغله فيه زابس يارات معنا هذه ادي التاس او يعني يصير سوشالي فادح معنا هاي اصلا حبا مقصدا دول عنك فساء قيم عظيمه بحبا جعلاو حبوا وجعلكم مقصدا لدعيته أوي أنكو حقود بأن اللهين قوات فلاً على اللهين أو تقسير إيه إسرافه أنكو جهل حباً جعله وحبهو أوه مختص داخلنا دي ولا تفريد أن اللهين معنى حقود بأن ولا تفريد يعني تقسيراً على اللهين حقوات فلاً على اللهين فكاسي إن ضرف نمو أولو نسبه وأسحاب عيلي حينك يا حين يالك صفاتك اللي كميت تهي واختيالك حين أحيانك يعني حين معنى حبيب جعله هو حبيبك اللي في حين جعله وحين كو قليل أوهير أكو حد كتب نجعل كيسي فإنه على أكى عسان يكون هذا بريدك وكون عاينه وهذا عدو هذا يوم ما وعبريدنا عبريدنا عيسيد وعلى وعلى هونن ما هونن بغضن نعبودروا وهمن ويقب معنى عباسة هونن وضمت دهيستن ما ده تسخى ما... هذا ما هي اليه عماتي إشياني وحوة عصا يكون عن يكون وحاض حبيبك حبيبك يومن ما معنى ها وحال أفكى تات أذيك جعله انسته زمنك احواشه درسون بودي از دوما اردا ديعرتي سي اهاني فوق وحب بدي اهاني معاي يا لي حدو لي حدو بتبتوا فشل هاي ساعه مرتنا علم فشل اعزائي معاي يا لي نعيس نساس وقلع قد خف نعيس الترتيب اه هذا العب وحب دوب اه راي لي حدجعلافد وش... و سريع اكو خواها حضرت مكترين اعريد عيبتال اثبطو قال اكنا اسجعلاتين الاتهشيسين الاته عدد هشيسين و جعلاتت وقا حشوه يسا او حقيسي مكان جعلاتت يعني وقا سريع معايا لو حسو ايا يشي او هورتي لحني سومري وحمان اتكو وحمان بغن عدد يشي مكانت هشيسين و إن شاء الله يبقوها ما تيس أردتين الشيخي يزدتين وحيني لحنيني سومري وحمان أنا عشوزين لألوتي <تصفيق> جد <جوت>. أقول الله <تصفيق> معني وعلاي الغلول بين أسبعين من الرحمن حديث فيه من أسابق الله أسابق الرحمن وعالي كي حبيبت أهايو أصناقها هذا هو أصناق كراء أكسيس كي بغيث أهايو أهايو نعيشي أما كنا هاي حبيبت كراء كراء هذه نفتاري أزمكني أد ما كان جعشيه أو اسبكي السيسي دو عادس وليفت حال أنت أو بليل أصناق الله وحيد تلال خاطئنا شغاء غالي وحيدا إن بوند ديبول هاتنا اوغاوو كان فيل دي دي اما هذه كل نفتا هذه المهالي وحابني ادرس الدوله الخابا بحكم قوين وملا وحكا مغنى مرة وعادوا حسوب بيس سيد ماركي تعبهيسي رأي راسلون تويس يبتع يحوب هاسطة سيد ماركي تعبهيسي بي وحكا شو قالي يعني بيعة نفتيسي حرب مؤمنها لهذا قطعة واي الحرب وقطعة تنبيها هذي سريلة واي ماها يعني حيلة لحكو بيء أو تشوب سيازة قوليها تسنت معهم أنا ما أحسن ديما سوكالي هدد كاريروتي الآلي وكسوكوطا هدد كلا راجبه وحفنه ولا رأيت كا حرمايا أحسن دي وهيال أشياء كانت دي ربتد لك وحكستو هسيني معايا نحب دواء كلفة أنا أسنى الغنين معنى والله معايا ديس كالأوغاي مركي أذيو عدنعي أو جعليب وحكست أسعوغاي وحالاكا يونس نعدين يونس نعدين هندواتي شاء الله يبغوا مع أنه كان من دوليكا دعملنا سوريا من دوليكا آدمه لتنمغاري آشي بس محوم خطر كل شيء تقديمه طبعا تنمت بريدك وشي غاية مين؟ ما عندما تنمت بريدك ممكن تدرسك بحراية جواه جواه؟ جواه؟ عليه يروي لا هي الحقيقه ما كان يني انا طبيب طبيب دكتور غلط انا اسكن سيد عمر رضي الله عنه تعالى عنه لا يكون حبك كفرا اهانه ولا بغضك كان تلفا هلاك اهان فقط سيدنا حسن البسري وحاسرة حبوهونا وبغضوهونا قلت أفرطهم في حبي قوم فهلوكو وأفرطهم في بوضو قوم فهلوكو سيدنا حسن البسري وحسرتك جعل هذا سيرق جعل هذا نعيد كنا سيرق نعاء لحد هذا بحيان دولة يكون بين جعل ضد جعل كوي يكون بين ووليك امتصمالو و علي سمير امواله اللي الله <مدلسة> داعد نعبو اللي نحببوها حتى هو هنا احتردونا بني ادم في حقوق ترى من خبيله ناع تبر ناع دبوه وحملبو على واد نحات هذا Allahumme salli ala seydina Muhammedi ve ala alihi ve ala ala seydina Muhammedi ve sahbihim vassallim ve alimna bima jahilna ve zekirna bima sallallahu alaihi wa wa احب الله لما يروضوكم به من نعمه واحب من الله واحبه اهل بيتي المحبين واحب اهل بيتي المحبين احب الله اله الذي هذا لما يروضكم الاجل ما له وحسن قود هاي اجل يدي وحسن قود هاي اجل يدي جعل لا لا واجب واجل بما اني <مم> روضي هاي ومنع نعمه ياركيس اه نعملها من نعمه نعمه نعمه نعمل, نعمل ياركيس وأحبوني جعل لحب الله إلهي جعكس جعلهاي وجعلها لحب الله إلهي جعكس جعلهاي تراثي دي وجعلها تاسي <تصفيق> وجعلها <تصفيق> أحبوني أحب الله إلهي جعلهايذ لما يغذوكم لاجل ما يولوكم غريت أصنقوا ذهاية أجل ذهاية الله يجعلها ذلك واجب ويجعلك إلهي به ما أصنقوا ذهاية ومن نعمه نعمة يركسي أه أيام كبير من نعمه نعمة نعمة يركس نعمة نكسي أه إذنك أصنقوا ذهاية أه نعمي معنا انعام عليك بظروف النعم يا لهو نعمه يا فحنو النعمه واحلى كوي الكرم معاك <تصفيق> الله يجعل هذا واجب واجب عدني احب نعمه ياك فضول نعمه يا رب واحلى كوي ترى اهان انت عدو الله لا السيئة معنوية بانتا وايه مايارها اوم بقودة هين ومنقوله غاني الشراب كان معنوية دي نساسه فالتوفيق ايو هداية ايو علم غايو فانتاس فانتاس كله وحلكو بكرام إيه, ايه نعم يالك الهي اسنو نعميه اي نعم يالك اسنو نعميه الدراتي وتعلى هذا اولي انا اومي احب الله احب الله على الخبر امر بمعنى خبر الله ذو فضل انا اله اتجعلات وحسن القول اله اسمان جعلها هاتو جعلايسي معنيس وحسنخها مركاسي كلها جيدة دوحها وحاتو جعلايسي وحكالم ايه نعميالكاسي نعميه اجليه دي هو وصينا وإذن جعلها دي حياته كثمية القرآن كمان يحبونه كل حياته ها؟ ها؟ رب الله يوم حيات انتان جعلاني بقو سانا جعلاني الهي ما اين انا والله اصحو حسو سمع ايدي ايه لو هره الهي اصانا جعلاني كلنو كان انا جعلاني وايه ايه حديث قدس يا هميد بضان عدن حسوه حديث يا ايه ده قدس اميد ايه نعمك الهي ملكو الكرم وحسن السيء ومنذور يأس نوعودها الشلافة وحيالا لعنائنا دعانت اللغة وهذه يعني كرس كرس هاي نعم يال الله كوري كرمه, كرمه. عليكم واحبوني لحب الله واحبوني أنه جعله لحب الله مم. عيالي إلهي جعله محبدي قلب ينس بودجي محبدين محبدين قلبيه سوتجي لا الله عبدا نادي جبريل حديثه و اا محبوده نعمه عبد الشردي واهاتو نعمه الشردي هي محببه اي اهاته علولنا على كل حال الهي وحتشتبه وصيانيسيه فبيعرفوا لما تحبونه فأتود عليس وحواه لأنهم عببتهم بحب الله تعالى وبليل ساسل الله الله شوبنا صلوات الله والسلام العرب عرب جعلانا أحب لما Historic's justice Prince all, I want your delight to Questo A Tony who brought my Wirth I want our 가족 to bring it on I love the same as I love Noah And I معايا لي اني جعل كان جعلها هل بك اجي ابو جعلان احبوه اهل بيتي لاجلي اللي حب يجي قال فيها اتجاشي او جعلانها وجعلانها مصدر المضاصن مثل فاعله معها الله اكبر ورا ابو جعلان لأهل البيت كان معروف واي لا اسألكم علي الاجر الا المودة في الغرباء الاهي وهي واي لا اسألكم لا اسألكم اذا ودي هايو علي على تبايل الرسالة اجرا الا المودة في الغرباء اصال أهل البيت وهذا أهل البيت دوري دين الرسول تعالى وضاع دوري ديس وحيد وأبترس هاي عليه الصراحة. من جهة ال... يعني دو... هذا أولاد ديسي بنات ديسي وحيد كسوق الله كل أهل البيت ديسي ديسي يعني بدر أشيغان أهل وكسها هواي سيدنا علي أبا يفاضم لما دوري إياك انت ايه إراه انت اخذ جنشع لهم اهل البيت اللي هاي خطابنا اللي قد يجيبه فبقى الاهل البيت اللي هاي اهل البيت واو اهل دوريدي نبيه واهل جعله دوريدي جعله واهل البيت كي جعله ادنا صبنا صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله العرب عرب جعلاذا لثلاث لاذ خصال ثلاث معنا خصال الاله وشدة اذويره جعلاذا او ايو كسونا رين او ذكرت الرسول عنهم العرب عرب جعلاذا لثلاث لأجز خسال ثلاث صدح اسلوه او ايه قولي او اهاتي اكودتك اغسو عني اها اجعل هذا تهوريس وعوايك اجعله يسي لاني عربي انا عربا انا عربان حيئة صدح قرآن او اهاتنا عربي انا عربوا معايا لي لطفونه من المغربينه باسان عربي مبين نعمه كويه ما جراتها هاي لو عندي ما اسالها هاي خلاص يعني فعلها هاي قلبي نزف محاي لي عرفت اسكمتها هاي النبي القرآن كان عربا صحيح وكلام أهل الجنة, الجنة كلام كلنا عربيون عربي واي انتا ليت تقريرين اللهم واي على كلها القرآن كاف الفات ديسي كله عربه وايه غوف ديسي عربه وايه اهه اهه اهه اهه حديثة وحاكو صغن وحان أفعر بيت هنا لو لو أغريب أو بنانا يا حديث فلان كاسب قرآن كا يعني وحان أفعر بيت أنا إنه أخريه إنه سبنانين يقول الحديث كالغاية سعيد وحايل الحديث كالغاية سعيد وحايل الحديث كالغاية وحايل ردها أبي حنيفة وابنهي مدفيسي أفعربيد وحان السكوشير يعني هده لما عناها أفعرب يعني اللي جبت لما طانعما خريه إلا حتى انك اثنان ان افك و وبر و بني يعني هاكين مداهمت تلقوا هم بنانا ذبح شريف بتافز عرف هذا الكودي خصوص اي قلاده قرانه الحديث معالم معجز ال وين والي النبينا اسي عليه الصلاه والسلام قرانه الحاين هذه نجيزه فصاح حديثي اساليب في سي انت كل وحيار عربته او يعني هذاك